الله لكم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن أبى بن حميد المزملي أنه قال في نظم المقدمة الآج الرومية بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن أبى واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج لمن أراد حفظه وعسر عليه يحفظ ما قد نثرا والله استعين في كل عمل إليه قصدي وعليه لمتكى الباب الكلام إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها منها اسم وفعل ثم حرف معنى فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أن يعرف فقف ما قفوا وبحروف الخفض وهي من إله وعن وفي ورب والبا وعلى والكاف واللام وواو والتاومد ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتأني ميزه ورد والحرف يعرف بأن لا يقبل الاسم ولا فعل دليلا فبلا باب الإعراب لعواب تغير أواكد الكلم تقديرا أو لفظا فذل حد اغتنم وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل الإعراب اقسامه اربعه تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم فالاولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع مع والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما باب علامات رافع ضم ووام ألف والنون علامه رفع بها تكون فارفع بضم مفرد الاسماء فجاء زيد صاحب العلاء وارفع بها جمع المكسر وما جمع من فسلم كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل وارفع بوام خمسة أخوك أبوك ذو ما حموك فوك وهكذا الجمع الصحيح فارك ورفع ما تنيته بالالف وارفع بدون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون باب علامات النصب علامة النصب لها كل محصياء الفتح والالف والكسر ويا وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعده بالالف الخمسة نصبها التزم ونصب كسر جمع تانيث سلم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت باب علامات الخفض علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي الخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تفسير إذا صرف وجمع تأنيف سليم المبنى واختض بها إني أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف واختض بفتح كل ما لا ينصرف باب علامات الجزم إن السكون يدوي الأذهان والحذف للجزم على متان فاجزم بتشكين المضارع أتى صحيح لآخر فلم يقم فتى واجزم بحذف ما اتسعت إلى آل آخره والخمسة باب الافعال وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل امر ومضارع على فابن على الفتح المضي أبدا والامر بالجزم لدى البعض ارتدى ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائد اليك فدره وحكمه الرفع اذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد فنصبه بأنولا اذي وقي ولا مثيل بالجحود يا اخي كذاك حتى والجواب بالفا والواو ثم او رزقت اللطف وجزمه اذا اردت الجزم بلم ولما وألم ألم ولا الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نمت الأمل وإن وما ومن وأن مهما أي أمة أين أين وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فجري المأخذ باب مرفوعة الأسماء باب الفاعل الفاعل رفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كفصاد زيد واشتريت عفرا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله إذا حدثت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه وأول الفعل الضمرا وفسر ما قبيل آخر المضي حتم وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا كأكرمة هند وهند ضربت باب المبتدى والخبر المبتدى اسم من عوامل سلم نخضية وهو برفع قد وزم وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى والخبر اسم الذي قد اسند إليه والرفع تزمه أبدا مفردا يأتي وغير مفردي فأول نحو سعيد مهتدي والثانق الأربعة ثم جرور نحو العقوبة لمن يجور والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدى مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر باب النواسخ باب كان وخواتها ورفعك الإسم ونصفك الخبر بهذه الافعال حكم معتبر كان وأمس ضلبات اصبح اضحى وصار ليس معما بريحا زال من فك وما فتئ مأدام وما منها تصر فحكما له بما لهاك كان قائما زيد وكن بغرا وأصبح صائما باب إن وخواتها عمل كان عكسه لإن ألاك إن ليت ولعل وكان تقول إن مالك العالم ومثله ليت الحبيب قادم أكد بإن أن شبه بك أن لكن, لكن يا صاحل الاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع إلى علم باب ظن وخواتها انصب أفعالي القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجدارا حسبت وجعلت زعما كذا كخلت واتخذت علما تقول قد ظننت زيدا صادقا في قولي وخلت عمرا حاذقا التوابع باب النع النعت قد قالوا ذو النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير وعلمه ديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة وهي الضميع ثم لسم العالم وذو الأدات ثم الاسم المبهام وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف تفقه مثال واتبع نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عم من الهمام وإن ترس شائعا شائع في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو المش... نكر ومهما تريد تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لآلف واللام يصلح كالفرس والغلام باب العطف. هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع الواو ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأنفجه التنال كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد وقول خالد وعامل سدد ومن يتب يستقم يلقى روشد باب التوكيد ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرف كذاك في التعريف فق الأثار وهذه الفاظه كما ترى النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع فجاء زيد النفسه يصول وإن قوم كلهم عدول ومر ذا بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسلا مبين باب البدل إذا اسم الابدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل اقسامه أربعة فان تريد إحصائها فاسمع لقولي تستفد فبدل الشيء من الشيء كجا زيد كذا سرور بهجة وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن وبدل الاجتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسل يبغي اللعب باب منصوبات الأسماء باب المفعول به مهما ترس من وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه كمثل زرت العالم الاديب وقد ركبت الفرس النجيب وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل باب المصدر المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا وهو لدى كلفه نحوه ما بين لفظين ومعلويه فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زياره لفضله وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جدلا باب الضبط الظرف منصوب على فيه وزمني ومكاني فيه. أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حيلا ووقتا أبدا وأمدا وعتمة مساء وصباحا فاستعمل فكرة النجاح ثم المكاني مثاله اذكرى أمام قدام وخلف وراء وفوق تحت عند معزاء تلقاء ثم وهنا حذاء باب الحال الحال والهيئة علم من بهم منها مفسر ونصبهن حتى كجأ ذيد ضاحك مبتهاجا وبا عبق من صفا لمسرجا وإنني لقيت عمل ضايدا فالمثال وعرف المقاصد وكونه نكتة يصاح وفضلة يجب بالتضاحي ولا يكون غالبا الحالي إلا معرفا في الاستعمال باب التميز اسم مفسر لما قد بهم من الذوات باسم تمييز نوسم فنصبه قل قطاب زيد النفس ولعليه أربعة هنا فسه وخالد اكرم من زيد ابا وقوله نكره قد وجب باب الاستثناء إلا وغير واس سوا سوا واخ عدا وحاش الاستثنى حوا إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتى الناس إلا بكرا وإن بنك وتمام حليا فأذلوا بالنصب جئ كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح أو كان ناقصا فاعربه على حسب ما يوجب فيه العمل كما هدى إلى محمد وما عبدت إلا الله السماء وهل ينوذ العبد يوم المحشر إلا بأحمد شفيع البشر بحكم ما استثنته غيره سوى سوى أن يجر هنا, ج... هنا المطفود بقوله في يعني في الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى التي يفزع فيها الناس إليه أحسن الله ليكم وحكم ما استثنته غير واسوا سوا سواء ان يجر لا سواء انصب او اجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعليه وحاله الجر بها الحرفيه تقول قام القوم حاشا جعفر أو جعفر فقست كيما باب بابلا انصد بلا منكرا متصلا بغير تنوين إذا أفرت لا تقول لا إيمان المرتاب ومثله لغيب في الكتاب ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصاله تقول في المثال لا تبكري شح ولا بخل إذا ما استقري وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وان تكون مهملة تقول لا ضد, تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبلا باق المنادى إن المنادة في الكلام خمسة أنواع لدى النحاية المفرد العالم ثم النفرة أعني بها المقصودة المشتهرة كذا ضد هذه فانتابله ثم المضاف والمشبه به فالأولى لابنه ما بالضم او ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا زهير والباقي فانصب أنه لا غير باب المفعول لجه وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب كقمت إجنالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء باب المفعول مع وهو اسم, اسم الله بعد عمرو بن في قول كل بن عمرو بن والجيش قبا وسار زيد والطريق هربا باب بن عمرو الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم دابق قحافه نعم وبالتبعيه التي خلت وقدرت أبوابها وفصلت وماي المضاف باللامية في تقديره او من وقيل أو بفي كابن استفاد خاتمين ضاري ونحو مكر الليل والنهار قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام عشرين وألف ومئة بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة الرائقة الألفاظ فكل ما حوته لا جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بجاه أحمدي هكذا وقع ختمها بقوله بجاه أحمدي متوسلا وهو من التوسلات المبتدعه عند المتأخرين اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا نظم المقدمة الاجروميه بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وجاز له روايته عن إجازة خاصة من معين لمعين في معين لإسناد مدفور في منح المكرومات إجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك فتبه الصالح من عبد الله بن حمز بن عصيمي ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة سنة أربعين 40 وأربعمائة ون في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم